الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالات وبث فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرض ام ان الله كان علينا عليكم مراق تِلْيَتَامَا امُّهُلَهُم مَّلَاتَ تَبَتَّنُ خُفِيَ فِي الثَّبِتِ طَيِّبْ وَلَا تَكُولُ أُمُّهُلَهُم ان خفتم ان لا تنفقوا في اليتامى فانتحموا ما طاب لكم من النساء فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا يروم ف واحدا ام ما ملكت ايمنكم ذلك عدنا ان لا تعولوا واتم اَصْدَقَ تِنَّ نَحْلَ فَإِنْ طِيبَ لَكُم مَنْ شَئِمَ مِنْهُ نَصْفَ كُنُوهُ هَانِيئًا أَمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ طياما وارزقوا فيها واكسوهم ونقول لهم وارزقوا فيها واكسوهم وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَرِّ ٱلْيَتِيمَ لَا تَسْأَءِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبين دارا أيك بارو ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فلي قل بالمعروف فإذا دفعتم إلى إيمم أم علهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إذن عاد إذن من القاضي فيما إذا ربما توفي والدها. اليوم نحن نحصل على موعد واحد تسعين إن شاء الله نحصل. إذا. نحصل من الوكالة من أحد والدها. لا هذا لحين فهمت كلامي انت. لحين الكلام ينزل. لحين أنتوا لا خلاص خلوا وصلوا لا حاجة منها. لحين أنتوا لا بد لكم عادكم من إذن من الحاكم يزوجها. عرفت انت والحاكم بيأذن للمملك ويثبتونها عندكم لأجل الأولاد والأجل بعد يقولها بيعدل في هذه الأيام يعني أه نعم. أه يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء باتسيرون إلى المحكمة بيعطيهم المادور على هذه الفاتح بالبركة وإلى حضرة النبي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يأتي الله فلا إلا له ومن يظل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يغيره على الدين كله وروقرها المسيكون ثم إن الله تعالى أحد النكاح ونضب إليه وحرم الزباح ووعده بالعذاب العليم عليه وقال تعالى بتحريمه والنهي عنه ولا تقرب الزنا إنه كان بأحجة وسهل سبيله وقال تعالى في الأمر متقواه يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق جباته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وملئنا ماري كان كثيرا النساء واتقوا الله الذي تزعلون به من الرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وбоئونا سنيدا يصلح لكم أحمالكم وأغفر لكم جنوبكم من صع الله ورسوله فقد فاجأ فرجا عظينا والنكاح سنة الأنبياء وشعار رؤيا قالها رسول الله صلى الله عليه وآله صحبه وسلم النكاح من سنتي فمن رغيط عن سنتي فليس مني وقالها صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الفلود الوجود فإني مكافر بكم يوم القيامة قوله هو من Allah والله ابو هذا وظهر الله ربنا لولكم للوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروا انه والله هو الرحيم قولوا جميعا ظاهر الله صلوا الله ظاهر الله صلوا الله ظاهر الله صلوا تعنا بالله مناجاة لله آمننا بشريعة مقددنا بشريعة اتبرنا من فضيه خارجين الإسلام نعوذ بالله من المقرات نعوذ بالله من جرك الزلوات نعوذ بالله من جبيع ما يكره الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد العبد هو رسوله قلوا عبد الله اسم آميني آمينه وآمينه أمينة بتعلوي بالمدح على أمي أمي أمي أمي أمي آه أمي أمي أمي أمي أمي والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله محمد بن عبد الله أوصيكما وأوصيكم ونفيا بسبو الله قل له يا محمد يا محمد بن عيدروس بن, عيدروس بن, جعفر, بن جعفر بن أحمد, بن أحمد العيدروس, العيدروس وزوجك, وزوجك على, ما أمر الله به على ما أمر الله به من إمساك بمعروف من إمساك أو تسريح بإحسان زوجك, زوجك, زوجك أختي, أختي آمينة آمينة الاذن اهلي تزويجها من في تزويجها من بنفسها والآذن والاذن لي وكيل ووالدها وليها والدها علوي علوي بن من سالم بن بما اتفقنا عليه من المهر دبل 2 تزويجها بالمهر المذكور يا محمد بن محمد بنت عيدروس بن جعفر بن أحمد بن احمد بن احمد العيدروس العيدروس اوكحتوكا اختي امينه بالمهر المذكور بالمهر نكاحها بالمهر المذكور يا محمد, يا محمد بن عيدروس بن, عيد بن جعفر, جعفر العيدروس العيد زوجتك زوجت وأنكحتك, وأنكحتك أختي, أختي آمنة الآذن أهلي, آمنة والأذن, اهلي والأذن, لي وليها والآذن لي وليها بالوكالة, بالوكالة, بالوكالة في تزويجها ونكاحها, ونكاحها منك من بما عليه من المهر دبلت. تزويجها ونقاحها بالمهر المتقوح بارك الله لك وبارك عليه الفاتحة إن الله يجمع بين الزوجين ويؤلف بما بينهم ويدعل ناصيتين ناصيته يوم على أنفسهما وعلى آديهما يخرج منهم الكثير الطيب وتحضر ساعة دخلتهم إن شاء الله الزهرة وعلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل ولي نسأل الله أن يؤلف فيما بينه initiatives وان يهديهم إلى طريق الرشال. وأن أجعل ناصيةها عليها ناصية عبر وناصية الغزق وناصية بركات، وناصية يؤمن وناصية الدين وناصية احساب، وناصية عليها إن شاء الله ناصية خير وناصية كداية يعمرهم Latv. ويعمرهم بالرزق ويعمرهم بالذرية ويعمرهم بالبركات، ولو جعلهم معمورين ظاهر وباطل، مغمورين بالخير الحسي والمعنوي ويجعلنا وإياكم إن شاء الله مباركيين واتخذ هذا الزواج السعيد في خيرات ومسامات وإلى حضرة النبي. كم شاء الله <سؤال> الشيات، <سؤال> بارك الله لك، بارك عليه. بارك الله لك، بارك عليك bagi anda, terus, betul, betul, betul, betul, betul, اللي تغنون شيء لو بالغناء صوت زين اللي تغنون شيء بالغناء صوت زين عسى احضر هنا يا سيدي جد الحسن والحسين عسى احضر هنا يا سيدي جد الحسن والحسين حبيب قلبي ومن بنيلته المغصدين والي وصحبي علينا شو لهم غيرتين إذا اهترينا بهم يا سيدي حضروا على الجانب. نظفر بأشياء كثيرة يا سيدي تصلح الحالتين وعاقبتها تقاع زين لمن كان زين والواسطة في المطالب كلها ابو حسين هو شيخنا غوثنا يا سيدي ننا به الحاجتين العيد روس الذي يا سيدي له في العلا رتبتين مركبي مركب قوي مشو على قصبتين ولي مراكب جنبه مثل هذا نعمل مراكب مراكبنا يا سيدي مراكبنا بلا قد في بحر واسع يا ما هو ابو قامتين فيه الجواهر عين بدمانين قد غلين بها نظفرنا واملينا جميع الخزين على خزال العيفة يا سيدي كل من كان شين مراد وحده بذل يا سيدي دنيا ولو مرتين قلبوا عليها وقالوا مهرها خسرتين الأول الثعلب يا أبو حبيب العزان والثاني يعرف الغبا يا سيدي غبا طرقها قديم لا بد له من عدل يا سيدي للسفر من اثنين عالم بحكم الشريعة لينا حكمتين وصاحب الاسرارني يوصل في غض ولا تشطر به المركب يا سيدي مركب صبح في قلته ضيعهته وقعت يا سيدي وقعت الحب يا بلوتيه في الدار هادي ويوم الحشر في الخيبتين لدخل الخلق للجنة قالوا حسرتين يا ربنا احفظ ودل يا سيبي عبدك على فعل زين بحق طه حبيبك يا سيبي من له الشفعتين أفضل بني آدم المرسول للكافتين صلاة الغشاوات تسليم الضاعفين ولا والصاحب والنايب يا سيدي نائب على الفرجتين بحقهم ربنا يا سيدي تقضي لنا كل دين والخاتمة بالجلال يا عسيني نعمة بالكلمتين <تصفيق> يا سيد الروس الهادينا ذا سا لا تال اقط مع جني الصدق والسر نادئ المعاير صفيه الله دكا بن عيسى أبا السادات ثم المقدام ولي الله واغذل وراغل وتل وجيها لدين الله سدى فناخر رضا العادات والسيد الكامل كموا مدينا، كموا غنا، من جم لدشان والبلوا، يهلا الحساب وأن نساب لسنا العلم والحلم على عالم وعذابها بياتقوم و بقام زمان في حضور ويجعله عزم مبارك ويجعله قران سعيد ويجعلهم ان شاء الله مباركين ويبصم لنا في البركه ويبصم لنا في الخير ويدعنا من اهل الخير ويربطنا باهل الخير ويبارك في محمد هذا الولد ان شاء الله يجعله قره عين يم من اجل اهله ينور صدره ويشرحه ويرفعه ان شاء الله وينور صدورنا كلنا ويشرحها ويرفعها ويجعلها ساعة ان شاء الله قبول يستجيب الله فيها ما نقول بلغنا المعمول ويكتبنا وإياكم من خيرة الرجال الفحول الذين عليهم المعول في سائر ما يفعل الإنسان وما يقول ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي. باذين ما ابو رب المنظور الحمد لله رب العالمين ما شاء الله طيب زين بعد الاخبار هاي لا لا لا اي والله رب العالمين ها تعالوا معنا هنا لا تسهموا ما بيجيكم ولكن عمك عمك جاي وعن عنني وعن أبوي قد جابه وعبدالله بن عبد الله الحين ما غرق ولا عاد من البحر أشل دقايق بنسير إلى حد الله لجلك يا أبو دليل يا فارستان Allah ibarat dia. Walau Hud ibarat. Allah ibarat dia. Cepat tu, kita قل لي يا ربي صل على محمد الاخضر من عندك يا هلا اسعد مولى اشراق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على, على محمد المصطفى الصادق غير الوراء منهجا، صل على محمد أفضل من بتغات حقك. صل على محمد أفضل من بتغات. صل على محمد من بسخاء والوفاء صل على محمد من بسخاء والوفاء. محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق على محمد واصلح وسهل ما تعوق تعال يا ربي تعوق على محمد واصلح وسهل ما تعوق على محمد وافتح من الخير كل المغلاق يا ربي صلي على يا محمد وافتح الخير كله على محمد وALLE ومن بالنبي دع اللهم ربي صل على محمد وALLE ومن بالنبي دع اللهم محمد وALLE ومن للحبيب يا عشاق يا ربي صل على محمد وALLE ومن للحبيب يا من بحبل النبي توثق يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق محمد يا ربي صل على محمد. يا ربي صلي وسلّم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد صل اللهم وسلم وبارك عليه أتحنا لك غطحا مبينا يا خير لك الله ما أنت من دنيك وما تأخر ويتم منع عليك ويا ليك صراط مستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله, الله صل وسلم وبارك الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح قرانه المفضوط في ريوج كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعضو مجانه خلق الخلق بحكمه وطوى عليه علمه وبسطى لهم انفايض المنة ما جرت فيه في أقداره القسمة فارسل إليه مجرف خلقه واجل عبيده رحمه تعلقت إرادة الأزلية في هذا العد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم والله كما أجل هذا المنى الذي تكرم الله به المنان تكرم به المنان وما أضمه الفضل الذي فرز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت جيكا المحمود تعطرت وجود أقناف الأجور وطرنت منت العوالم في الله أسلم إسرائيل عشرة سبعة عبر عليه يا الحق في عالم يبرز الواسع تيجي لنا باب التجاري فضه بالقريب والشاسع لله الحمد الذي لا تنحصر أفرانه بتعداد ولا يمل التكرار وقد رد ترداد أبرز من عالم كصوره الانسان يجرب وجود التكرار وتدير اسراره في الاكوان عليه فما من سر ان تصل به قلبه مني بإسلام سابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره بالتوالى بحبيب حمى الحديب نوالى جل من شرف الوجوى بنور عمر الكون قهجة وجمالى ما اترفى بحسنه على نقام وتعاذ مبيه وتعالى لاحظت العيونة مكتلة بشرا كاملا يزيح الضلالى وهو من فوق علمه ما قد رأته رفعة في شؤونه وكماله سبحان الذي يبرز من حضرة الانتنان ما يجزع عن وصفه لسانه ويحارس تعظيم عليه الجنال انتشر منه في عالم البطن والظهور ما قد الوجود الحق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته من ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أبوسكم عزيز علينا حمد حريص عليكم بالمؤمنين ورحمة الله فمن فاجأتها من بشارة وتركها بغل من سليم فقد ودي إلى صراب المستقيم الله صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ودبينا محمد الرعوخ الرحيم اللهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شوائد صلى الله أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه na ble عبد عز... أرزله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة جار للمستوصرين سيرا جاء الله مظيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من أمده البشرة سر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 صلاةً يتصل بها روح المصلي عليه به فينقصد في قلبه نور سري تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله حزبه، وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا صهوة المجد بقربه وذفى يؤون لالى الشرف بوده وحبه نعذر الغشوان لنجد ذكران النسي Allah azza wa jalla. Semoga rahmati dan keselamatan kita dan keluarga kita. Semoga Allah mengampuni kita dan memberkati kita. Semoga Allah mengampuni kita dan memberkati kita. Semoga Allah mengampuni kita أما بعد فلما تعذقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم لفظت القدرة الباهرة في النعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في عالم المطلق الكبير عن جمال مشهود للعين عاوني وصف الكمال المطلق والخطن للجائب والجي فتنكل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والفطون ما الله من صلب انضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فولق مرتا والذي يتنكل في بروجه يتشرف به موطن استقراره ومرضعه خروجه صلى عليه فقد لا نذكر هذنيته فيما قضت <تصفيق> وهذا من سر هذا النور ما بارد وخصوصا به من حصلت كان مستقره بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة بالطاهرة حتى أبرد في عالم الشهالة بشراً ذاك البشر ونوراً حجر الأفكار ظهوره وفاة فتعلقت ذمة الراث مليا به الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف فإن كانت الأرسل لا تذيب عشر وعشار أوصى في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعنقين بهذا النور المبين فإلا بأن تعرب الأقلام أنشؤوني خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما عفظته من سير أشرف المخلوقين وما أقرأ الله به في معلدي من الغضل الذي عم العالمين وبقيت رأيته في القول منشورة على مر الأيام والشهور رسين داعي التعلم بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماعه وصابه العظيمة ولاعلى الله أن ينفعه بالمتكلم التكلمة والسامع فالخلان في شفاعة آل النبي الشعاب وعيالا روحان في عدوانك عن عين وعنهم تصليح تسنق من رفض الله والتسليح فلما يخط ما حرفته ما حرفته به لنعمل من استفاد الرسم من استفاد الرسم من استفاد الرسم وشماعيره التي يحسن الشماعير وهنا حسن أن نثبت بما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرفات وتسود تنزعه في حدائم حدث معا وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله في نفو النور تغطي هذه الأصورة ومه هذا الحبيب الأول مخلوق برد في العالم ومنه تفترع الوجود خلقا بعد الثاني الكيمة حتى الزرمان المتام وقد أخرج عفو الرزاق بسند عجابي بن عبد الله عني بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه ما قال يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبر الأشياء مرميه وحمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد في الحقيقي حديث أبي هرية رضي الله عنه, عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق في الخلق وآخر ومعاته قد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وزيدا وأشرط ومدام يالني وأشرط ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت وانشاءت نظرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور النبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت بيد العلم القديم إلى من خصفته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد وعبد بن وعبد الله وعبد الله وعبد الله في المخاضي آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاها صدف عبد الله فألقاها إلى بطنها فضمتها أحشاؤها بمعونة الله محاولة على حقه وعليها صدفها فحملته برعاية الله كما ولد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تجده وعلاما ولا عللا حتى أمر الشهر بعد الشهر من حمله وقل بوقت بلوذه إلى عالم الشهادة لدمصد على أهل هذا العالم وقل بوقت بلوزه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 بول ونموت جوهريا لغرضي متجاوب بتنطاقه وتكرار هذه الكنوده فضل الله علينا وكل جافه نكري جنته في وسع العباره هيتم كمال بكره وما من حام عمل بذلك العام الا تكبير عنها بولا الله ربنا لاتي سعادتها هذا ربنا ونجد الارض والسماء كلها تنمت يا رب يا مجاب الدعوات يا سب الحكيم من عالم الغباء لعالم الطهور بعد التنقلي من كون هو سبحانه حمدي بحبه التسريب وبسط بالعالم الكيميائي مايل للتجريب والتعليم لولاد هذا البشر بشينه غور باوان و برهت طبيب علم لا ترون من فيهن في الترحيب انطر في يدي الله على اهلها على اهل الوجود سدي وارسلت الملائكه للتنشير العالميه غير سبحان الله بسم الله على اله الله سبحان الله الحمد الله والقذة كشفت إقناع هذا المسطور ليبرزنو له كاملاً في عالم الظهور نور فاقاً قدنو صلى الله عليه فأوصد الحكم حكم على من تم الله عليه النعمة من خواص أمه أن يحضر عند وطعه أمه تأنيساً لجنابه المسلود ومشاركة لها في هذا الجمعة الموجود صلى الله عليه فحضرت توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين وانقسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي يرسل الله على حضوره وجود هذا المورود فذلك صبح التمال يعني نور يعني عمود وبرز الهامد المحمود وذعنا الله إلى رضيه وسلو صلى الله على محمد صلى الله عليه Bye-bye. أرفا حيث تشرفت تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما أحصل من الكرامة عند الله في عالم شهادته والخير تحرقت همة المتكلم إلى نجلي محاسني خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف سمع ما كرم الله به من وصي الحسن والخضب الجميل اللي خصصته به. إن عينه خلاه. الغرض سمع ما عليه عليه من شر. أخلاقي بإذن واعية. فإنه سوى يجمعون أوصال الحبيب على الرشبة العالية. وليس يجمع سيدي بخلقه وأخلاقه. بشر ولا يقف أحدا من ذلك حكمة الله بخلقه. وخلقه على عين ولا أثر. الأذرية طبعة على أخلاق سنية وأقامده بصورة حسنة بدية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مضوع الضامة بضلوني مشارطة بحمرة فاسع الجبين حسن ومشعروا بين الجمهة وباخره ولو الاحتجان كامل في مخاصله وأطرافه ولستقامد الكامل في محاسنه وأصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن ضرئه وسمعه وددقه قد خلق الله على أجمل صورة فيها أجمع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نفر من المال في والعلوم نبائس الدرق ولقد وتيه من جوامع الحكم من واجه الكلمة ما عزت عن الثالث مثليه مصاقع البلغاء من البشر لا في حدائق محاذب جمال فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد الحق التبسم والمشل وينا ولو ما سوى خلق النسي ولا غيره محيار لطر الناه رحمة كله وحزم وعزم هو ظهر وعزمته وحياه مجد الأول الفاعل كليم خير الخلق مقصدهم إعطاء وإذا مشافك أنما انحط من صبب فيفود سريع المشي من غير خبب وهو الكل المقتصر الذي لا يج على فتح بابه وصافه مفتاح والبدل التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته وأوزناه سهالا <تصفيق> <لها> حبيب <تصفيق> يغار البدل من حزن وجهه تحير ذي الألباب يوصي معناه فما ذاعر بالضبع نصر لحجز الواصفين ويد الكفاء ومعنى ذات جلت أن يكون الآب يوصى مشارك أو قليل كم يطل حاجمه فلوهة السناد البدل عند تمامه لم يخز ولا تفنن واظبي وظبي من زمان وفيما لم يظبي انا جل قدر العظيم وارسع قبل العميم الله من ذلي وزن اجرب الصراط تزليف ده على سيدنا والفيل محمدنا يبقى عليه ولا انتظر قوي قبل اللي يعني تابع عامل ايه اعزائي الثاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيف عن كتابته بطون الأوراق صلى كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأوضلهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا وفقا وعنسا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا والخلق السهل هو اللفظ المحتمي على المعنى الجزء إذا دعوا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليديم والأرمان ولهما سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعج منها فرايز الأخوياء من البريع ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحال فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه في عشرة في خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وسهيل حبيبي وجاني وله الغلا بمجده ومكانه اوصاف عز الجلال مجدها اهدت وقد انبسط الظلم في تدوين ما أفاده العلم من وضاعي مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وعسنا مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقار وأضرع السلام علينا السلام عليك يا نبي والله الحمد لله رب السلام يا حي يا اصل الخطم كما يا اصل التقديم يا حي يا اللهم صل وسلم على رسولنا سيدنا ونبينا محمد الروح الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على شروح